أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يزيروا في الأرض فينظروا كان عاكبة الذين كانوا قبلهم كانوا هم أشد منهم can't kind of إلا في العون وهما ما نرطعون Ooh. <laughs> Ooh. Mm. We'll be Bye. <laughs> No. وما كيد في العون. Well, well, well. well. Yes, sir. من عمل سيئة فلا يجب Well, who Not only let's see All right. you <laughs>